فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذووا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم لأكفرا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهاو ثوابا من عند الله والله عندهم حسن الثواب لا يبرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاء قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد